الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بدايه هنا تنبيه على مساله وهو انه قد نشر وذكر عني وعن غيري من المشاعر الكلام حول بعض المشايخ في الامارات هناك والمطلوب من طالب العلم دائما ان يتحرى الصدق في نقله وفي كلامه لا يتكلم بما لا يحسن ولا يتبع الظنون اظنه كذا واحسب انه كذا ويغلب على ظني كذا وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلام على نشر الكلام اما أن يتكلم الانسان بعلم او يسكت بعلم واما التحريش ونقل الكلام ونشر الكلام دون ما تثبت ودون ما روايه هذا العياد بالله سبحانه وتعالى من السعي في النميمه والتفريق بين طلاب العلم بكلام ليس له اساس وليست له صحه انبه على هذا لما نشر عني اكثر من مره وهذه ثالث مره ينشر عني عن اسماء بعض المشايخ فلان يتكلم في فلان او يذكر فلان نقول إنسان عليها اتقي الله سبحانه وتعالى أقول هذا يا من باب التنبيه وأرجو أنكم إن شاء الله أنتم أهل لي أن لا تنبهوا إن شاء الله لكن وذكر ان ذكرت تنفع المؤمنين هذا اولا ثانياً الله احفظناً اياكم ايضا من باب التذكير لي ولكم هذه الدروس وهذه المجالس مع الوقت يألفها الطالب ويعتادها الطالب وخصوصا ممن ابتدأ فقد يجد احيانا شيئا من الحم والعبء على نفسك في فهم هذا العلم العلم الشرعي ولكن دائما تذكر نفسك بأنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى وانما جلست في هذه المجالس لا ليعد أن تذكر وأن يشار إليك، بل إنما جلست لاجل أن تصلح الحال مع الله سبحانه وتعالى والعبادة مع الله عز وجل، والقبول من الله سبحانه لا شك، لكن نحتاج أن نسلك الطريق الصحيح لنال لانال القبول من الله عز وجل. ودائما ما نذكر انفسنا بتقوى الله سبحانه وبالاخلاص لله عز وجل دائما وابدا والذي يثبتك على طريق الطلب بل حتى على طريق الدين هو الاخلاص لله عز وجل دائما ذكر نفسك بها دائما وابدا ذكر نفسك بهذا وذكر فان ذكر تنفع المؤمنين نذكر انفسنا ونذكر بعضنا بعضا لان المتكلم حتى وهو متكلم قد يتكلم بما لا يحصل ويتكلم ويدعو الناس الى شيء ليس هو فيه فنحتاج الى ان نذكر انفسنا دائما وابدا والمؤمن مرآة اخيه فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الاخلاص